بالمجد ا واتل التبيك وين عاديه رب توش تشهد بالبطوله والسبا واسال علي الامجاد تلك والكرى واسال صلاح ديني اي من واملأ فؤادك من رحيق الذكريات صفحات صفحات صفحات, صفحات صفحات صفحات صفحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل يا ايها في سبيل الله اثقلتم الى الارض تنصروا اخوانكم في فلسطين المضطهدين الذين انهم من وطئه الاحتلال الصهيوني منذ 91 سنه يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض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 واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أن مصرى ومعرج محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى بيت المقدس أرض مقدسة أرض بارك الله فيها للعالمين أرض المحشر والمنشر حيث ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان فيقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين يعني يكون في خلافة على منهج النبوة الله الذي علمنا ادخلوا الأرض يا مسلمين يا مليار ونصف مسلم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسقناها وتحريرها ممن غلب عليها الوطن اللي بيئن من واحد وتسعين سنة من وطأة الاحتلال الصهي غربي المدعوم من الدول الغربي تقولوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أتباركم فتنقلبوا خاسرين يكتب عليكم الخسرال في الدنيا والآخرة كما كتب على أتباع موسى الذين كتب عليهم التي أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر أمته قبل موته بأن جيل النصر المنشود سيحرر بيت المقدس من قبضة الاحتلال الروم البيزانطي اللي كان مره عليه سبعمائة سنة يا معاذ ان الله سيفتع عليكم الشام من بعد من العريش الى الفرات رجالهم ونساؤهم واماءهم مرابطون الى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام او بيت المقدس فهو في رباط الى يوم القيامة وصدق وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس بعد سبعمائة سنة من احتلال رومني وبعد أربعتاشر سنة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم هذه كل من البشرات لا تزال طائفة من عمات ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم خذلا من خذلهم كل هرويات قالوا أين يا رسول الله قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وهذه بشارة لأهل فلسطين الذين اصطفاهم الله عز وجل في أرض الرباط ليدفعوا عن أوطان الأمة ومقدساتها فجزاهم الله عنا خيرا وثبتهم وتقبل منهم وأخذ بنواصيهم إلى الخير وحقق النصر على أيديهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فهذه صفحات من التاريخ وقالوا اقرأوا التاريخ ففيه العبر ظل قوم لا يدرون الخبر من وعد تاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره صفحات من تاريخ بيت المقدس فلسطين تحت عنوان اوروبا والمنظمات الدولية تغرس اسرائيل في قلب العالم العربي في قلب فلسطين في اربعتاشر مايو سنة الف وتسعمية تمانية واربعين وبعدها مباشرة تقدمت ثمانية وتلاتين شخصية بطلب الى هيئة الامم طلبا باعلان دولتهم وقبولهم في عضوية الامم المتحدة هذا هو الجرم الذي ارتكبته الدول الاوروبيه والمنظمات الدوليه في حق امتنا قبل 14 مايو 48 ما كانش في حاجه اسمها دوله اسرائيل ورجعوا الى خرائط الكره الارضيه شوفوا متى محية وإن كان هذا لا يمحى من القلوب أو العقول أو الصدور اسمه فلسطين وضع بدله كلمة اسرائيل لم يكن للهيود كيان على أرض فلسطين قبل 14 مال من الذي أقام هذا الكيان خصة طويلة عرضنا لجانب منها يهود اوروبا اجتمعوا في بال 1897 واعلنوا انهم يريدون اقامة بيت مش دولة بيت لليهود في فلسطين 1897 طب وهذه مهمة تحتاج الى جيش ودولة كيف عدوان على وطن لها فلسطين لها أهل ولها أصحاب وكان ده أيام لسه الدولة العثمانية قائمة كان السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العظام للدولة العثمانية لسه على عرش السلطنة 1897 وحوالي يهودين يأخذوا منه قطعة أرض يفض أغروب المال قال السلطان عبد الحميد الثاني سلالة الاسرة المباركة عثمان ابن فغرل قال فلسطين البيت المقدس مصرى محمد صلى الله عليه وسلم ارض ابائي واجدادي رووها بدمائهم ولا يمكن ان افرد في شبر واحد من ارض فلسطين يأسوا منه رغم تدخل كل الدول الاوروبية فرنسا وانجلترا وروسيا وامريكا عشان يعطيهم بل ان السلطنة عبد الحميد الثاني كان لا يسمح بتوطين اليهود في فلسطين اذا ان يكون لكم موقع بعد ان شردتكم اوروبا بعد ما تسمونه بحادث الهولوكوسف الذي تزعمونه ممكن تبقوا مواطنين معاكم الروعاوية العثمانية في أي بقعة لكن فلسطين لا هذا هو أحد الصلاطين العظام الذي كان يدرك الخطر اليهودية على فلسطين مثلما كان العثمانيون كانوا قمة في اليخزة عينهم على اليهود عارفينهم أنه أهل شر فلذلك ماذا فعلوا كانت النتيجة 1906 عقلة مؤتمر تبحثت اوروبا في كيفية تحقيق حلم اليهود النبلة اليهود يسيطرون على بيوتات المال ومناصب الدول في العالم الغربي لدى يسخر الغرب لتحقيق مهمته حصل مؤتمر 1906 قال العقبات وجود السلطان عبد الحميد وايضا الدولة العثمانية العالمية الكبرى انه ما كانش في حد لها نظير ولا عديل فكان الانقلاب العسكري الذي اطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني قام على اكتاب حزب الاتحاد والتركي ده تنظيم سري غرساه الغربه داخل كيان الدولة العثمانية لتقويد عرش السلطان العثمانية وقطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني 1909 لكن الدولة العثمانية لسه ده في قوات تلات جيوش على الارض فلسطين في قوات في كل بلاد العالم الاسلامي كيف السبيل خطط اليهود للدولة الع... الحرب العالمية الاولى واستجرد الشريف الحسين امير الحجاز ضحك عليه واحد اسمه ميقنهون كان وزير خارجي بريطانيا وكان يبعث الشريف الحسين مع كيتشن الرسائل يعني يقول له احنا عاوزين المواد القلبية دائما بيننا وبينكم وكان يضحك على الشريف الحسين بكلمتين الى الشريف الحسيب النسيب سلالة الدوحة النبوية المباركة وكيف حال الاهل ونبعو الله العلي القدير ان يحفظ الشريف واهله اللي يقرأ الرسالة المجرمة يتصير ان ميقنهون دخل الاسلام وده كانت النتيجة ضحك استطاع بك مهون ان يضحك على الشريف الحسين وان كان الشريف الحسين كما يقال من بعض المؤرخين كان هو ينظر مسألة على انها مسألة اسلامية لان بك مهون قال احنا نعمل لك دولة عربية موحدة تضم سوريا وفلسطين ومصر وشرق الاردن والعراق ومصر وانت تكون خليفة المسلمين على هذه الدوحة أو الدولة العربية المستقلة صدق الشريف الحسين ودخل الحرب العالمية في خمسة شعبات 1325-1916 قابل الشريف الحسين أن يدخل الحرب العالمية تحت لواء الصليبية تحت دول الحلثاء زي ما حصل في منطقة الخليج أزمة إيران وأزمة العراق ودخول قطاع من الابناء هذه تحت راية الصليبية علشان تحرير الكويت والكان دي كان الجريمة ارتكبها صدام حسين وهو افضل الى مقدم وشي يتحملون تبعت هذا الذي وقع في بلادنا كانت الجريمة الكبرى غزو الحرب بين العراق وايران والبعد كده غزو الكويت وبعد كده ازمة الخليج وما تبعها من ازمات المهم الشاهد انهم كانت الحرب العالمية في نهايتها في, في اسنان الحرب العالمية صدر تصريحان على جانب كبير من الخطورة التصريح الاول ازاعة اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وانجلترا وحضور روسيا تمزيق الوطن العربي قلب العالم الاسلامي لان البلاد دي كلها كانت بلد واحدة قطر واحد يمتد شرطا وغاربا 20 مليون كيلو متر مربع تمزيخ المنطقة العربية وصدر وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا يعلن اعتقد هو يعني صدر وعد بلفور تعد فيه بريطانيا وانا بقول اوروبا هي التي غرست هذا الكيان على ارض فلسطين اول تفكير في اقامة كان يهود بدأ ببريطانيا والحقيقة انا لا انسى هنا وانا اتكلم عن الجريمة التي ارتكبتها الخيادة السياسية في حق شعوب العالم العربي والاسلامي وحق المسانية يعني اشيد بقوافل شريان الحياة التي يقودها ربيرت جلوي عوض مجلس العموم البريطاني رجل والرجال قليل ومن معه من ابناء الشعب البريطاني ومن تابعهم في الطريق شريان الحياة موقف رجولي سيذكره التاريخ لهم لكن نحن نحاكم القيامة السياسية التي غرست هذا الكيان على ارض فلسطين كم قتلت وكم شردت وكم يعني أبقى من أجل تدمير البنية الاقتصادية للشعب الفلسطيني ومنع مقاومته أنا عوز أقول الشاهد أنه صدر وعد بلفور لما راح الوصل الخبر للشريف الحسين أنه هم مزقوا الوطن العرب في حاجة اسمها دولة مستقلة ولا دولة عربية فإنسى المسائل دي فبعت لبريطانيا موحد اسمه غهرس بعت له وقال له هل صحيح الكلام اللي بيقولوه عن بريطانيا تمزقت العالم العرب ما فيه دولة عربية فقال له لا لا لا هذا كلام يا شريف غير صحيح يعني بريطانيا طبيعتها الكذب في ذلك الوقت كانت تكذب نعرفوش هو وفاء بالعهود المهم بعد صدر بعد بلفور وبعدين دخل الجنرال ألمبي القدس مترجلا في أواخر 1917 قائلا الآن انتهت الحروب الصليبين وتم اقامة وضع فلسطين تحت الحكم العسكري وسموها اطلق عليها الانجليز الادارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة يعني بريطانيا كانت تعتبر ان بلاد العدو المحتلة تقصد الدولة العثمانية العالمية اذكر لما اصل اول حاكم عسكري لفلسطين سنة في اول يوليو 1920 له هيربرت ساموي اطلق بيان عشان العالم العرب اوروبا تسمع قال اني مأمور من جلالة الملك جورج الخامس ان ابلغكم الرسالة الاتية لشعب فلسطين والعالم العربي ان الدول المتحالفة يقصد اوروبا التي نالت الفوز الباهر في هذه الحرب الحرب العالمية الاولى قد اودعت الى بلادي يعني انجلترا امر وصاية على فلسطين لكي تسهر على مصالحها وتكفل لبلادكم العمران السلمي الذي كنتم تنشدونه يعني وعد عشان نقول ادي اول وعد لم يكن في حاجة اسمها دولة اسمها اسرائيل على ارض فلسطين القائد او الحاكم العسكري لفلسطين بريطاني والجورج الخامس ملك بريطاني يكلفه بانه يجي فلسطين الوصاية على فلسطين ما قالش الاحتلال الانجليزي فلسطين قال لتصهر على مصالحكم وتكفوا لبلادكم العمران السلمي اظن انتم الان تنعمونا يا اهل فلسطين بالعمران السلمي الذي كنتم تنشدونه هو الدليل ما حدث في غزة وما حدث في الضفة وما يحدث على أرض بيت المقدس بريطانيا يا أول إعلام لبريطانيا ما كانش لحاجة اسمها دولة يهودية 1920 قال كده تصهر على مصالحة وتكفل لولادكم العمران السلمي الذي كنتم تنشدونه ثم أرضف ذلك بقوله الجزء المهم بالأخير ولا يخالفكم أن الدول المتحالفة قررت اتخاذ التدوير لطبما انشاء وطن لقوم من اليهود في فلسطين بالتدريج اسأل سؤال بريطانيا سلسة احتلال احتلت ارضا ليست لها وتعد يهود غربة بان تقيم لهم وطن باعبارات سرقت وطن في وضح النهار بشعبه دي مش ارض انجليزية دي مش ملك جلالة جورجي القامس ده وطن له اصحاب لكن هكذا هو ده الوعد انا عايش ان اقول لما اقول بريطانيا دول اوروبا هي التي غرست الكيان اليهودي على ارض فلسطين لو اسرائيل 14 مايو 48 ظلت بريطانيا تحتل فلسطين من سنة 18 لسنة 48 الاربعين سنة هذه قامت فيها بريطانيا بتفويد من عصبة الامة وتفويد من دول اوروبا فرنسا وايطاليا وروسيا وامريكا بوضع فلسطين في يمكن من اقامة الدولة اليهودية يعني في توافق كان دولي بين دول اوروبا اللي بيسموهم دول الحلفاء انجلترا فرنسا ايطاليا روسيا وبعض الدول الاخرى امريكا ونذكر ان لما صدر وعد بلفور ده بالتوافق بين هذه الدول ونشرته جريده الجوش كرنيت كرنيت وبعدين أص... اعتقد جريده اخرى نشرته واذعوه على العالم الفكره الشاهد اذا عصبة الامم راحت مفوضة بريطانيا حاجة اسماتك الانتداب ما قالوش احتلال هيقول لك حماية انتداب هو احتلال احتلال عنصري استيطاني اجرامي هنهدي نموذج لان الشعب الفلسطيني حين نحس بالجرم بدأت الانتفاضة متى بدأت ملاحظة عشرين وتسعة وعشين. يعني شعب فلسطيني يقاتل يجاهد الصهيونية والصليبية العالمية من سنة ألف حتى الآن عشان نعرف مان الشرعي ومان غير الشرعي الشباب الآن اللي تقول له فلسطين وغزة والشعب المحصول وكذا بل لك يا أخي لازم نبقى واقعيين في سعيل بيت قيان واقعي بس ده مش كيان شرعي ده كيان عنصر استيطاني ده قرارات الأمم بتقول إن إسرائيل كيان عنصر في أحد, في أحد قراراتها استيطاني سمطة احتلال يعني لا يتوأم ولا يتضاق مع قرارات الامم المتحدة وهذا يعني اوزا يقول وان الشعب الفلسطيني هو صاحب حقوق الشرعية منظمة التحليل الفلسطيني صاحب العقود الشرعية المهم الشاهد هنا اللحظة الذي يرفع ان بريطانيا اذا بدعم من الدول الاروبية وعصمة الامم وضعت تحت الاحتلال البريطاني لإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان اليهودي هد نمازج مما فعله الحكام العسكريين الذين تعاقبوا على أرض فلسطين عشان يجعلوها في وضع يمكنهم من إقامة الكيان اليهودي معنى إبادة وتشريد وهد نمازج مما فعله الإنجليز على أرض فلسطين اللي اول حاجة تهويد حيئة الحكومة ودائرة الخزينة ودائرة الشرطة بمعنى اسناد وظائفها الادارية الى الوكالة اليهودية كان في وكالة اسمها اليهودية معهم خضاع المدارس العربية لاشراف المفتشين الانجليز لمراقبة المناهج والعملية التربوية لضمان عدم تربية اجيال مسلمة تعرفوا اعدائها الذين اغتصبوا ارضها وهتقوا اعرابها وشردوا وابادوا اهلها وتدرك ان الله قد فرض عليها احياء حرية الجهاد لانهاء هذه الهجمة اليهودية الانجليزية العالمية الشرسة وفي المقابل اطلق الانجليز الذين يحتلون فلسطين لليهود حرية انشاء المدارس واستقلالها وحرية اختيار المناهج مع جعل اللغة العبرية لغة رسمية اول مرة في تاريخ الامة الاسلامية اربعتاشر قرن من الزمان ما كانش بي حال اسمه اهلومة عبرية الرسمية على ارض فلسطين ولا كان مدارس يهودية على ارض فلسطين تمكين اليهود من احكام قبضاتهم على الاقتصاد الفلسطيني شوف بيأجل من متى مش هذه الفترة من الف وتسعمية وطمنتاشر وما فوق ولتحقيق ذلك فقد نقب مندوب الاحتلال البريطاني في فلسطين كل وسيلة لإفقار الشعب الانسطيني المقاوم قام المندوب البريطاني صامويل تسليم يهود اراضي الغور التي كانت باسم السلطان عبد الحميد الثاني في ابريل 1920 كما انه وهب الاراضي العمومية التي كانت مملوكة للدولة العثمانية لليهود لعشان اقول ان مش بس التهويل بدأ في الخدس سنة 67 حينما وقعت يدي قبضة الاحتلال اكسيولي ده التهويت بدأ منذ أن تسلم الإنجليز أرض فلسطين سنة 1900 منذ أن احتل الإنجليز أرض فلسطين سنة 1918 منح المندوب البريطاني امتياز الكهرباء لديهود في 12 سبتمبر 1921 كما منحهم أيضا امتياز البحر, البحر الميت ومناجم المعادن وبعد اغلاق البنك الزراعي العثماني ليه لانه ما كانش كان بيقرض من غير فوائد وعملوا بنوك ربويه ربويه علشان شعب فلسطين لما الفلاح يحتاج لقرض ياخده بفوائد مركبه يعجز عن السداد يستولى عليه البنك لمصلحه اليهود هكذا قدر طبعا ترتب على كده ديون تراكمت على الفلاح ما ضعف ارعافهم اقتصادي عن ادارات الدوله طبعا قد للشعب الفلسطيني في هذه المحرارة ان يخوض وحده المعركة ضد قوى الاحتلال الانجليزي اليهود اليهودي المدعوم من القوى البغي العالمية ولهذا تفتق زهن مندوب بريطانيا الصديقة الوفية عن ضرورة اصدار مجموعة من القوانين لمنع الاهالي البلاد من التصدي لمخططات الانجليز لتهويل ارض فلسطين يعني ايه اول حاجة قوانين الاحكام العرفية والعسكرية عشان منع المظاهرات وقوانين منع الاجتهاد وقوانين منع الاجتماعات وايضا ايقاف الصحف كل ده علشان يحولوا انه مش عاوزين يبقى فيه ثورة عامة او مقاومة عامة للمشروع اليهودي الاوروبي ماذا فعل الشعب الفلسطيني هذا لم يخيفه الوطنه في خطر القدس في خطر الارض المقدسة في خطر طب فين بقية العالم العربي والاسلامي مصر احتلت قبل فلسطين بحوالي عشرين سنة الانجليز احتلوا مصر الفة يعني كم سنة حوالي ستة قبل ان تحتل فلسطين وقعت في قبضة الاحتلال الانجليزي وكان يقول لك مصر تحت الحماية فرض الحماية تونس الجزائر المغرب وقعت في قبضة الاحتلال الفرنس قبل فلسطين سوريا ولبنان سلمتها لها او اصبحت احتلتها فرنسا 1920 فين الاردن شكل اليهود اشتزوا الجزء اللي هو الاردن ده وعملوا عليه دولة عربية على رأسها الامير الله ابن الشريف الحسين كان في قعدة سوى قعدة في المفرق هناك جيش على رأسه جنوب داشر انجليزي وقائد الجيش العربي الاردني في ذلك الوقت هذا فرض الحصار على شعب فلسطيني الحدود المصرية الجيش قوات الاحتلال تحاصر فلسطين من جنوب الحدود المصرية هناك احتلال انجليزي في مصر حدود السورية اللبنانية قوات فرنسية قوات الانجليز في, في شرق الارض وحوصر الشعب فاصبح الشعب الفلسطيني وحده في ارض المعركة يتوقف لا ولا ناس ردوا بالله ربا وبالإسلام دين المحمد صلى الله عليه وسلم وأدركوا مقتضيات العبودية لله ربعين دفع العدوان عن الوطن عن الأرض المقدسة لذلك بدأت المقاومة كانت مظاهرات واجتماعات وبدأوا يفتحوا الطريق عشان قال يعرفوا العالم الغربي بقضيتنا بيتصور أن العالم الغربي نايم عما يحدث في فلسطين وكان الصدامه وأذكر الأول انتفاضة اللي هي الانتفاضة الفلسطينية عام 1929 1348 مستمرة الفلسطينيون يجاهدون اليهود والانجليز اليهود المدعومين من الدول الأوروبي ومن عصبة الأمة بعد كده مدعومة من, من هيئة الأمة المناسبة كان اليهود فيه بعد الجاريات اليهودية اللي كانت وصلت الى فلسطين من, من اوروبا شرق وشمال وسط اوروبا حبوا يعني قالوا يعملوا مظاهرة ورحوا وقدين علامهم وغرسوا في الحائط الغربي اللي هو حائط البراق فسار المسلمون وخرجت من ظاهرات طبعا اليهود يقولوا الحائط حائطنا وطبعا المسلمون بالحائط الغربي الغربي للأقصى دي أرض الإسلام وعهات المغاربة المغاربة دي وقف إسلامي وكان الصدام عند ممر البراء في بيت المقدس وطبعا البراء الفلسطينيون دافعون عن وجودهم ومقدساتهم ويهاجمون المغتصبين لديارهم وبعد هنا بدأ التواطئ بين الإنجليز واليهود الذين وصلوا هجرة لإجهاد الحركة الجهادية وتهويل أرض فلسطين قامت بريطانيا عشان أنا بقول العنوان أوروبا بريطانيا بتفويل من أوروبا والمنظمات الدولية تغوم بغرس الكيانت تغرس إسرائيل على أرض فلسطين بدأت مئة عملية الاعداد لغرس هذا الكيام في 1448 بدأته 1918 تحت قيالة الاحتلال الانجليزي قامت بريطانيا شو بقى الاجراءات ما نبدي صفحة احنا بنقلل التاريخ خيره شاهد محدش يقدر يتكلم عن هذا قام بريطانيا بتوزيع السلاح على الرعاية البريطانيين وكان عدد كبير منهم من اليهود كما اعلنت رسميا انها بدأت تسلح اليهود واستدعت بريطانيا قواتها من داخل فلسطين وخارجها من الارض المحتلة لان العراق كانت تحت الاحتلال كان في قوات انجليزية وجاءت بسربيا تكون من تلتاشر طائرة تحلق في عنف فوق المسجد الاقصى لارهاب المسلمين الذين كانوا يؤدون فرية الجمعة في اليوم الاخير من شهر اغسطس 1929 ميلادية 1348 هجرين وكمان وتعاون الفرنسيون مع الانجليز في تشديد قبضاتهم على حدود سوريا وفلسطين حتى تمنع كل معونة محتملة عن الفلسطينيين لان طبعا مش معقولة ما هل مسلمون شيرت حتى المسيحيون كان لهم مواقف مشرفة وفي لقاء اخر منع كل محمد حصار كامل زي ما هو حاصل النهاردة يعني يا اهل غزة يا اهل القدس التاريخ هو هو انتم لازمتم في تعيشون في, في, في اثار ونتاج العدوان الاوروبي على ارض فلسطين عشان تبطلوا وتكفوا عن الزهاب وتقولوا الـ الـ الـ الربعية و وهنوجه في شوية والمفاوضات ايه وتقولوا المفاوضات مرة تانية لسه اصلوا 81-91 18 سنة ولسه بتتكلموا عن المفاوضات العدسية اتعلموا التاريخ اجروا اقرأوا اتعلموا. العلم بالتعلم اذا هنا نلاحظ تعاون الانجليز والفلنسيين في تشديد قبضاتهم على حدود سوريا وفلسطين حتى تمنع كل معونة محتملة صوروا قدمت الانتفاضة في سنة تاوية التو... وتسعة شخصا بين جريح وقتيل شهيد في سبيل الله في خلال خمستاشر يوم لم يقف اجرام بريطانيا عند هذا الحد اصدر المندوب البريطاني واحد اسمه تشانسيلور اوامر باعتقال مئات من الشباب الفلسطين واصدر حكما بقتل عشرين فلسطينيا ونفذ الحكم فورا في سلاسة من خيرة شباب فلسطين فؤاد حجازي وعطى الزير ومحمد جمجوم اول الشهداء الذين رصدناهم من خلال صفحات التاريخ وكان فؤاد حجازي عنده 22 سنة والبقين في المر... العقد الرابع من العمر ولكن الساعة حاولا الزعماء العرب من جلالة ملك بريطانيا ان يصدوا قرار بالتخفيف عن هذا الشباب لكن ابت العدالة البريطانية ان تصر على تنفيذ حكم الاعدام تبدو لا شعب بيدافع عن نفسه يا ملك جورج يا ملك بريطانيا يا مندوب يا حاكم يا عسكري بريطاني لشبابه دفع عن وطن تصور ان وطنك محتل ماذا تفعل انت اصر على تنفيذ الاحكام وحكم بالسجن بالمؤبط على 23 مجاهد وتنوعت الاحكام حتى بدأ عدد الاحكام ضد الفلسطينيين 792 عربيا وفرضت غرامات مالية على عدد من القرى وحدثت اقامة كثير من الزعماء وشرد الألوف من شعب فلسطين وحيل بينهم بيصلت عملهم وحياتهم وتوالت أحكام الإعدام تصدر لإرهاب أهل فلسطين دون شفقة إيه جريتهم جريتهم أنهم يدافعون عن وطنهم عن مقدساتهم شيء الذي النظر قبل أن تقل إلى موضوع آخر فرضته أحداث الساعة مرة أخرى عندما حان وقت تنفيذ احكام الاعدام فمحمد جمجوم وعطى الزير واخو محمد جمجوم طبعا جئ بالحناء على عوائد اهل الجليل عشان يحنوا ايديهم لما سبقونا الى الجنه صدر مخدود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب ولا تقول من يكثر في سبيل اموات باحياء ولكن لا تشعرون صحبة محمد وصحبة يلقى والشهباء سعد بن الربيع وأنس بن النضر يعني هذي اللي حركتهم فإذا بيهم يتسابقون وأحدهم يريد أن يسبق لآخر محمد جمجوم اللي هو عند 22 سنة أبى إلا أن يسبق رفيقيه إلى الجنة ده الشعب الذي يعيش بين ظهراني أحفاده الآن وهمحز القسام وأنشوف حسن سلامه تاريخ المفعام هذه الصفحات يجب أن يعرفها أبناء الأمة لأنها تثبت أولا أن شعب فلسطين لم يستسلم للعدوان وأصر منذ نحظة العولة على مقامة الاحتلال بعد أن عرف ما يرادب فلسطين وشعب فلسطين شيء فلذلك وده يؤكد أن إذن الجريمة هذه أوروبا هي التي غرست هذا الكيان في كياننا منذ كم سنة من 1448 يبا من المسؤول عن رفع هذا العدوان يبا الغرب هو مسؤول انا عاوز اقول ان يا شبال الامة يا امتنا واني دا اهل الغرب لان المواقف المشرفة التي شاهدناها في شوارع واشنطن وفي شوارع نيويورك وفي لندن وفي يليس المظاهرات التي خرجت لتدعم المقاومة في, في, في ارض غزة هذه مواقف الشعوب احنا بقول اريد ان يعلم ابناء الغرب من هو الذي رمان بهذا البلاء ولعل يتحرك رسائل تنصى للذكرترعام المتحدة لمجدريان ماذا يجري على سطح الكرة الارضية ايها المشاهد الكريم ان تقلبوا سرعة الى وبدأت الخطوات العملية لتهويض فلسطين كما قلنا عبر المفاوضات بريطانيا تعتبر نفسها الممثل لدول اوروبا وهي المناطب بها التنفيذ وعد بلفر الدول العربية بدأت تحتاج حصل مفاوضات ولقاءات وخاصة بعد ما اشتدت المقاومة المقاومة استمرت عبر التاريخ تسعة وعشرين وتلاتين وخمسة وثلاثين وستة وثلاثين اشتدت المقاومة درجة بريطانيا استغاثت بالدول العربية تقول لهم حشوا عننا الفلسطينيين وتدخلت الدول العربية ويليتها ما تدخلت اوقفت المقاومة هنرجي لها تفصيلا استغلت فصلة التوقف الانجليز وقاموا باعتقال الشباب المجادل مشكلة مأساة طبعا لان الامة كانت لا تحسن ادارة الصراع ضد القوى البغي المتمرسة تتمثل في الدول الغربية واليهود على أرض فلسطين اللقاءات تجاوز بسرعة الأحداث عشان يقول لنهارد الدول الأوروبية التي غرست وصدر قرار التقسيم وبعد صدور قرار التقسيم في ١١٨١٨ 8... أربعة... في ٢١٠ نوفمبر ١٩٧٧ بدأت أوروبا يعني تهيئ الأسباب لتمكين اليهود من إقامة دولتهم وقامت الدولة اليهودية على أرض فلسطين في ١١١٨٨ نرجع هذا التفصيل لكن أريد أن نجتازي الأحداث أصل بسرعة وقامت ١١١٨٨ قامت الدولة اليهودية على ارض فلسطين بأهلها كيان يسمونها قانوني ومع انها ليس لها قانون لان من الذي اقام هيئة الامم؟ الدول الغربية من اللازم قصمة الدول الغربية؟ من الذي طوات على احتلال الفصولية؟ الدول الغربية هذه ليست لها شرعية انجلترا لندة الوعد صمتة احتلال لكن تجاوز ان قابل الانجليز بقرار التقسيم رفضته للاجنة السياسية للامم للجماعة العربية وبدأت الجماعة العربية تعد العدة للتدخل العسكري لكننا بسرعة اوز اصل الى نقطة مهمة وهنا 14148 انسحب الانجليز وقامت الدولة اليهودية على ارض فلسطين للمرة الاولى من الذي اقامها ابناء الغرب والمنظمة الدولية شيء الذي يلفط النظام طيب اقرار قبول ان يهود في عضوية المهم التحدى كان اشترطوا عليه ثلاث شروط انها تلتزم بالمساحة اللي قررها قرامر تقسيم 181 يعني 56% من فلسطين ولا مساسة بوضع القدس لأنها تحت الوصاية الدولية نمرة ثلاثة أن تسمح الكيان دولة اليهودية بعودة المشردين اللي هم اللاجئين دي الثلاثة وأنه لا يجوز تغيير وضع المؤرض المحتلة بالقوة للشروطة الثلاثة التي وضعتها الأولية الأمة طبعاً محدش تتابع من أبناء الأمة الأمة كانت في, في موقف خطير المهم طب اكتفى اليهود بهذا؟ لم يكتفوا ل... لان كانت سياساتهم تقوم على ذلك من 14 مائة 48 لتسعى ل... ليناير 1949 كانت الجولة العربية الاولى الجولة ال... ال... ال... الاسرائيلية الاولى الصدم مع, المس... مع... مع... مع العالم العربي الجولة التانية 56 الجولة التالتة سبعة وستين في, في, في, في يناير الفتحرين واربعين تجاوز اليهود الحدود اللي وضعتها لأمم المتحدة وحازف سبعة من أرض فلسطين سنت طب ايه الاستراتيجية بتاعت العدو عشان ندركها لان هي نفس الاستراتيجية الان بعد ما قامت الدولة اللي هوية كانت تعمل حريصة على تأمين وجود الدولة اليهودية في قلب العالم العربي والحصول على الاعتراف القانوني الدولي نمرة اثنين تطويع ارادة البلدان العربية المحيطة بها عشان تعترف بها وذلك باستخدام القوى المسلحة عشان كده ستة وخمسين سبعة وستين تاريخ تحريك حدود الدولة اليهودية إلى أن تتطابق مع الحدود التاريخية من نهر مصر إلى ظهر الكبير ونهر الفرات وتتخذ من القدس عاصمة استراتيجية العدو جاءت الجولة ستة تمانية واربعين اللي انتهت في يونار تسعة واربعين اليهود الجزء الغربي من القدس توالى الاعتراف بإسرائيل استولت إسرائيل على قرية أم الرشراش في 11 مايو 49 ده مش جزء من الوطن المصري خلاص إحنا سلمنا هل الأمة سلمت بيه يعني؟ لا ما فيش ضع حق يبيع بالتقادم أم الرشراش جزء من وطننا فلسطين كل وطننا لوطننا احنا لوطن الامة لكن بقول 11 مايو 49 56 الاعتداء العدوان الثلاثة عدوان على مصر من بريطانيا وفرنسا واسرائيل هنرجع له ترتب عليه ايه استولى اليهود على منطقة منزوعة السلاح وصل مساحة الكائن الصهيوني الأرض اللي احتلها عشرين كيلو الجولة الثالثة استولى فيها الكائن الصهيوني على مدينة القدس ومرتفعة الجولان السوري والدفة الغربية وغزة كان فيها الحاكم العسكري أعتقد اللوى الديجوي اللي هو كان أحد يعني رؤساء المحاكم العسكرية في مصر لم يطلق طلق واحدة رفعة الراية البيضاء و... ودخل اليهود الى بيت المقدس للمرة الاولى في تاريخ الامة الاسلامية ايها المشاهد الكريم لقد داهمنا الوقت واريد ان أتكلم في المسألة على وجه السرعة اذا لما اقول ان دول اوروبا والمنظمات الدولية هي التي غرست هذا الكيان ما يسمى بإسرائيل على أرض فلسطين في 14 مايو للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية ما كانش في حاجة اسمها دولة اسمها إسرائيل وبالتالي فأصحاب الحقوق التاريخية والشرعية والقانونية هم شعب فلسطين لما طلائع الأمة الإسلامية لدي مرسل الأمة الإسلامية قضيته من حولية الأولى وأن كانت الأمة قد خزلت فلسطين وقضية فلسطين أيها المشاهد الكريم هذه بداية لان كل مرة احنا بنقدم الادلة والبراهيم على ان هذا الكيان اليهودي كيان غير قانوني غير شرعي عشان نقول يا قالت العالم الغربي احنا رأت في عصر التنوير والوسائق طلعت وصادرت مفيش حاجة يضيع بالتقادم فلسطين حبة رمل في فلسطين مراس الام ولا تنازل عن حبة رمل واحدة اعملوا عمل واحد لله مش انتم تؤمنوا بعيس عليه السلام وعارفين ان في موت وفي جنة وفي نار وانكم ستسألون عن المظالم بين داي الله عز وجل كفروا عن منظمكم واعيدوا للشعب الفلسطين حقا وفقوا الحصار عنه هاي هذه مسألة اود ان نذكر بها باقية مسألة اود في عجالة وهو ما يجري تحت سمع وبصر العالم اللي هو بيسموها مؤتمر كوبن وما وافقه من اجهزة اعلام تتكلم عن الاحتلاث الحراري والاوطان في خطر والدلسة هتغرأ والسودان بدت الناس ولم يوفقوا الاتفاق والناس في حالة ارتباك شديدة فانا طبعا من قدر الله يعني واحد يرجع بقى الى علماء الامة يسألوها للذكر فوقع يحتي يدي كتاب تقال دكتور فوزي محمد طالو سازل الاستراتيجية الشاملة اكاديمية ناصر العسكرية رحمة الله عليه كتب كتابا كيف انفكر استراتيجيا اللي همنا بالدرجة الاولى مؤتمر كوبنهاجن ليس وليد هذه الايام يرتبط ارتباطا وثيقا بتحالف الدول الصناعية الكبرى ليه امريكا اليابان المانيا بريطانيا فرنسا كندا ايطاليا المؤتمر السابع عشر عقد في لندن في يوليو 1991 ايه الهدف الهدف الرئيسي للدول الصناعية الكبرى هذا التحالف خايفين على المناخ ده اكبر ملوس للجو فيها الدول الاوروبية وامريكا على وجه خصوص وصي اكبر ملوس للجو لكن شوفها لا انا وقلي اذا نسألها طيب الناس ما عادش تفكر لا طبعا ما استخدت قومه وفطعه المهم مؤتمر كان القمة المؤتمر السابع عشر الاتفاق حول الخطوط الرئيسية لل... للإستراتيجية المشتركة لإدارة الاقتصاد العالمي مركزيا يعني المطلوب الهيمنة الاقتصادية على العالم والسيطرة على التكنولوجيا مع الهيمنة على الموارد الطبيعية من مياه وبترول وغابات النشاط البشري بالدول النامية ودفن النفايات في ارض الدول النامية في مقابل المزيد من القروض او التنازل عن الرهون واكدت القمة على ضرورة السير قدماً نحو تحرير التجارة العالمية المهم وفي مؤتمر توكيو الف جرى على تقنين بعد المواد لكن ليهمنا الحتة التي يحتاج الى موقف ناصة الله يوفقنا في لقاء قادم الهيمنة على الموارد الطبعية وعلى النشاط البشر بحجة حماية البيئة وتعتبر فكرة الحفاظ على البيئة من الافكار الرئيسية للنظام الدولي الجديد تعكس الصراع المهم معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال ومؤتمر لنده الحفاظ على طبقة الأوزون المحيطة بالغلاف الجوي للأرض بدعوة منع اتساع السوق إلى آخره الهدف من ورائه هي السيطرة على اقتصاد الدول بمعنى السيطرة على الموارد المالية ومش بس هد نموذجين من الحاجات التي تظهر خطورة هذا المؤتمر السعي احتوى الاتفاقية تحريم استهلاك او تصنيع منتجات الكلورو فلورو الكربون اللي هو بتاع اجهزه التبريد السعي الى فرض على المكانه الزراعيه وعلى الصناعات الثقيله ما نقولش ندعو بالصناعات عام تشجيع الصناعات الصغيرة واليدويه بحجه تنقليل انبعاث اكسيد النيتروجين وكربون في الجو الامر الذي يسبب زي ما يقولوا الاحتباس الحراري في هذا الاطار يجري الضغط على بنادنا النامية لتقليل زراعة قصر السكر والأرز باستخدام وسائل شتى منها تقليل مياه الرأي اللازمة للزراعة بحجة أن زراعة الأرز ينتج عنها انبعاث غاذ الميثيل الذي يتسبب هو الآخر في ظاهرة الدفيئة الحاجة التي الكاتب هو يكتب كتب في الهام الشيء يلفظ النظر قال الاستلاح الذي سار طوال الثلاثة قرون هو عملية الاحتباس اسف في الفترة الاخيرة هو الاحتباس الحراري وبل واعتبر الغرب في قراراته ان الحيوانات المشترن لهالجمال أحد أسباب الاحتباس الحراري المهم اللي أنا أنا لأن الوقت يداهمنا أنا عاوز أقول الشيء يتضح خطورة هذا الأمر ان الدول الغربية تهدف من وراء ذلك إلى الهيمنة على الاقتصاد الدول النامية اللي منهم الدول 77 الكاتب هو بيقول في آخر الكتاب خطورة هذا أن الله تعالى قد جعل من الماء كل شيء حي ومن ثم فإن محاولات التحكم في كميات المياه وتصرفاتها يعني التحكم في الزراعة يعني التحكم في السروة الحيوانية والسروة السمكية وفي النشاط البشر بصفة خاصة ولن ينتر عن هذا إلا نقصا في الغزاء وخللا حقيقيا في التوازن البيئي الذي هو من سنن الله الخالق عز وجل وفضلا عن هذه الإجرات العملية التي تتم الآن للهيمنة على الأنهار فإن علماء الغرب يستخدمون البحوث العلمية كرادع ينظر بقرب حدوث ما يسونه بحرب المياه يضيف الكاتف في نهاية حتى قبل أن نختم يقول اعتمادا على مقالة نشرأ في مقلة ديبلوماتيك في في 23 اكتوبر 1991 عنوان المقال قمر صناعي يتحكم في الزراعة بوادي النيل في نفس الوقت الاهرار في 29 سبتمبر 1994 كتب تحت عنوان تحكم مركزي في مياه الري وتقليل الفاقد منها بانشاء موق تمنمية موقع رصد في مصر وهو مشروع الأمريكي كذا كان من الأهرام القاهرية في 29 سبتمبر يستهدف إعطاء التعليمات لصرف المياه المطلوبة للأغراض المختلفة بقيت كلمة أخيرة مسألة تحتاج دعوة إلى علماء الأمة قبل يتوقيع على هذه الاتفاقية التي فشلوا لأن هي معدة سلفا كانت دقي على التوقيع لكن حصرت معارض من رحمة ربنا ان قبل ان توضع التوقعات لابد من التفكير لان مطلوب ان الدول التي ستوقع على المهادة وان كان في بعض الدول فعلت انها تلزم نفسها قانونيا بانها تمكن دول الغرب اللي هي لم يسميها الدول الصناعية الكبرى بقياة الولايات المتحدة الامريكية بان تهيمن على البيئة اللي هي مراكز الثروات في العالم كله في حالة آسيا وفيق على وجه الخصوص وفي نفس الوقت شيء غريب أن الدول المدينة اللي هترفض أنها تقبل بهذا ولأنها مدينة طيب في مقابل أنك مدينة إحنا هندفن النفايات المشروعات النووية والصناعية فربا في, في هذه بلاد الدول النامية المسألة جد خطيرة تحتاج إلى بحث وإلى قراءة واعية لأن الحقيقة في ضوء هذا معنى هذا لما تصور بقى اقتصاد الدول النامية الغلبانة الملوس الأكبر للبيئة هي الدول الصناعية الكبرى في مقدمات الولايات المتحدة الأمريكية ويتهمون الدول النامية الغلبانة بأنها الملوس وأن من أجل هذا يجب أن تكون البيئة لكي تبقى نظيفة تحت هيمنة الدول الصناعية الكبرى طبعا عنده شيء خطير معنى هذا أن الدول ستفقدوا استقلالها ويتحكموا حتى في المياه ونسيوا ان المياه دي نعمة من الله عز وجل وجاءت الفياضانات كل سنة الفياضانات كاسحة عشان تقول ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم, أن أنتم أنزلتموه إلى المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أيها المشاهد الكريم آمل والمستمع الكريم الرجوع إلى ما كتبه فوز طايف مزودا بالمراجع المصادر كيف نفكر استراتيجيا وهو على شبقة الإنترنت تفصيلا وأن نوجه النظر إلى الإفاق من الإغفاء لمواجهة هذا الذي يرادب أمتنا لم يكفي الغرب التدخل في أنظمة التعليم ولا يمكفيه بالتدخل في المناهج الدراسية ولم يكفيهم إسقال أمتنا بالقروض لكن المسألة وغرس الكيان الصهيوني وإشاعة الفتن والحروب في بلاد المسلمين وكمان عوزنه يمنعه حتى نزرع شوية الرز ولا شوية قصب الصكر بلاء شديد نسأل الله عز وجل أن لا يؤخذنا بمفهاء على السفاء منا وأن يرفع مقته وغضبه عنا وأن لا يصلت علينا بذنوبنا من لا يخافنا من لا يخافه ولا يحمنا واصل الله عز وجل أن يوفق أمتنا وولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى وهو على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجد يروح وغيره في المشدئات واتهى المنابك خيل عاديات والقدس تشهد بالبطولة والسباب